Allah Allah بالجود يرضي طالبين رضاه بل cha su panta ni lisili da Oswi tu mu toto يلطئ طائفهم الخلائق كلها ما للخلق فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه يا الله له الملوك بغناه, بغناه هو اول هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس ليس العيون ليس العيون, ليس العيون ليس العيون تراه حجبته أسراه رسول الافواه صمد بلا كفئ ولا كيفيه ابدا بمن Wszelkie